Book 2 98 98 98 98 Dvostruki veznici Adavatu Rabtin muzdavadja Horuf Atf muzdavidja Putovanje je doduše bilo lijepo, ali previše naporno. صحيح ان الرحله كانت جميله ولكنها متعبه للغايه صحيح ان الرحله كانت جميله je doduše bio točan ali prepun Sahih an al-qitar ja'a fi al-maw'id walakinahu kana muzdahiman lilghaya Sahih an al-qitar ja'a fi al-maw'id Hotel je doduše bio ugodan ali presku صحيح أن الفندق كان مريحا ولكن سعره كان مرتفعا للغاية. صحيح أن الفندق كان مريحا ولكن سعره كان مرتفعا للغاية. اون ايده ايللي اوتوبوسوم ايللي إ يخذ الحافلة او القطار إ يأخذ الحافلة أو القطار دو إلي فشرس إ صوترة ريت إ أن يأتي مساء اليوم أو باكرا في الصباح إ أن يأتي مساء اليوم؟ on stanuje ili kod nas ili u hotelu Ima an, au Ima an au Ona govori i španjolski i engleski يتحدث كلاً من الأسبانية والإنجليزية يتحدث كلاً من الاسبانية والإنجليزية ona je živjela i u Madridu لقد عاشت على السواقي في كل من مدريد وكذلك لندن عاشت على السواء في كل من ona poznaje i španjolsku i englesku t'arifu kullan min ispania wa t'arifu kilan min ispania u ingiltara On nije samo glup نغو إليان <سؤال> إنه ليس فقط أحمق ولكن كسول أيضا إنه ليس فقط احمق ولكن كسول أيضا أنا نيه سامو ليبة نغو إي ليست فقط جميلة ولكن ذكية أيضا ليست فقط جميلة ولكن ذكية أيضاً. أنا نقول سامو نيمتشكي نيغو الفرانسوسكي. لا تتحدث الألمانية فحسب وإنما الفرنسية كذلك. لا تتحدث الألمانية فحسب وإنما الفرنسية Kezalik Ja neznam svirati, ni klavir, ni gitaru. La al'abu al-piano wa al-gitar. La al'abu al-piano wa gitar Ja neznam plesati, ni valcer, ni sambu. La a'rifu raqsat al La arifu raksat, al falz, wala samba. Ja nevolim, ni operu, ni balet. La uhibbul opera, awal bali. La uhibbul opera, wala bali. Što brže radiš, to si ranije gotov. كلما أسرعت في العمل كلما انتهيت مبكيرا كلما أسرعت في العمل كلما انتهيت مبكيرا شطو رانيه <تصفيق> دوژش تو رانيه موژش اتيش كلما أتهيت مبكيرا يمكنك أن تذهب مبكيرا كلما اتيت مبكرا يمكنك أن تذهب مبكرا شتو je człowiek stary to mu كلما تقدم المرء في العمر كلما احتاج للراحه اكثر كلما تقدم المرء في العمر كلما اصبح أكثر ميولاً للراحة